حسن الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل بعض الناس لا يعملون ويقولون ندخل الجنه برحمه الله فهل هذا صحيح هذا من ما قد يصاد به بعض الناس من تقصير في العمل واتكال على الرحمة مع تقصيره في عمله والواجب على العبد أن يجمع كما تقدم بين الحسنين وبين الخيرين بذل الأعمال والأسباب وأنواع التقربات الى الله سبحانه وتعالى بصالح الأعمال وفي الوقت نفسه رجاء يرجو رحمة الله قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته فلا بد من بذل الأمرين والإتيام بالأمرين ألا وهما بذل الأعمال والأسباب النافعة والرجاء لرحمة الله عز وجل نعم. وهذا يقول في سؤاله أحسن الله ليكم يعتريني, يعتريني خوف شديد من الموت وخوف من ذنوبي وخوف من عاقبة أمري فهل هذا وهذا الأمر يكدر حياتي فهل هذا طبيعي نظر, نظر الإنسان أولا واستذكاره للموت هذا مطلوب والنبي عليه الصلاة والسلام قال تذكروا هادم اللذات تذكروا هادم اللذات فكون الإنسان يتذكر الموت ويخاف من ساعة المغادرة لهذه الحياة التي تأتي بدون مقدمات وتفاجئ الإنسان ويغادر هذه الحياة الدنيا ويودعها فإذا كان ينظر إلى الموت ويستذكر الموت ويتذكر الموت فهذا ينفعه في تدارك نفسه بخلاف الغافل الذي ينسى الموت وينسى لقاء الله سبحانه وتعالى فإن هذا يزداد تقصيرا وخطيئة فتذكر الموت نافع للعبد وايضا ما أشار إليه السائل من النظر لتقصير العبد وكثرة ذنوبه وشفقته وخوفه من لقاء ربه بهذه الذنوب مما يحمله على الندم والتوبة والإنابة وكثرة الاستغفار هذا كله من انفع ما يكون للعبد وهذا النظر مر معنا في كلام ابن القيم رحمه الله بانه نظر نافع نظر نافع ومفيد للعبد لانه يدفع العبد للاستغفار والتوبه والإكثار من الحسنات والندم على ما حصل منه من تقصير فهذا كله نافع للعبد نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل كيف يجمع بين قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وبينما مر بأن الإنسان لا يخبر بعمله التحدث بذعمة الله لأغراض شرعية صحيحة لأغراض شرعية صحيحة لا على وجه المراءات ولا أيضا على وجه طلب الرفعة للنفس والتعالي على الآخرين إذا كان ليس على هذا الوجه وإنما لغرض شرعي صحيح فلا بأس بذلك وأما بنعمة ربك فحدث يتحدث بنعمة الله معترفا بمنه ومعترفا بفضله مثلا رجل أدى فريضة الحج أدى فريضة الحج ثم لما وصل تحدث بهذه النعمة قال حججنا والحمد لله ربنا يسر لنا الطريق ويسر لنا السبيل وهيا لنا المكان الطيب وأنعم علينا بكذا وما كنت حقيقة يعني أظن أن يتيسر الأمر بهذه الصفة ولكن الله يسر أحمد الله وأشكر الله هذا تحدث بنعمة الله والغرض من ذلك نافع لكن إذا أخذ تحدث عن حجه على وجه المرآة ويذكر حجه على وجه المرآة يرائي بعمله وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا هذا غرض فاسد فإذا كان التحدث بالنعمة إذا كان التحدث بالنعمة لغرض صحيح فهذا لا بأس به أما إذا كان لغرض فاسد فلا يجوز نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين أن ذكر المعصية والاشتغال بذكرها قد يكون شاغلا عن ذكر ربه فالاولى له أن يشتغل بذكر ربه عن ذكر المعصية نريد توضيح ذلك توضيح ذلك أن القلوب تحتاج إلى مداوات القلوب تحتاج إلى مداوات ولكل مقام حال لكل مقام حال من أنواع المداوات والأشفية التي يستشفي بها العبد فالإنسان في كل مقام في كل حال من أحوال يحتاج إلى نوع من الأشفية المستفادة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فما ذكره أو ما أشار إليه السائل يحمل على هذا المعنى يحمل على هذا المعنى وكل إنسان بحسب حاله وبحسب وضعه وأعماله في وقت من الأوقات يحتاج أن يغلب جانب الرجاء في وقت آخر يحتاج أن يقلب جانب الخوف وهذا راجع إلى حال الإنسان ووضعه من حيث الأعمال أو التقصير أو المخالفة أو نحو ذلك نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل ما هي أحسن الكتب في شرح أسماء الله الحسنى وما هو أحسن كتاب لمن أراد أن يحفظ معانيها في شرح أسماء الله الحسنى هذا باب عظيم من, من أبواب العلم والمعرفة بالله عز وجل وهناك كتابات كثيرة كتبها أهل العلم في القديم والحديث نافع جدا في شرح أسماء الله الحسنى والعلامة بن القيم رحمه الله تعالى له في ثنايا كتبه ومؤلفاته شروحات عظيمة ونافعة ومفيدة لطالب العلم فالاستفادة مما كتبه هذا الإمام وغيره من آئمة العلم في غاية النفع والفائدة في هذا الباب الشريف المبارك نعم. أحسن الله ليك يقول هذا السائل هل يجوز الدعاء بصفات الله عز وجل عند الثناء أو الطلب؟ الدعاء بالصفة توسلا إلى الله بصفاته هذا جائز مثل أن تقول اللهم إني أسألك برحمتك متوسلا إلى الله سبحانه وتعالى برحمته أو أسألك بمنك وفضلك أو بأنك أنت المان المتفضل أو نحو ذلك فهذا توسل إلى الله عز وجل مثل أيضا ما جاء في الدعاء اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك ونحو ذلك فهذا كله توسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفاته فهذا جائز أما دعاء الصفة دعاء الصفة نفسها والتوجه إلى الصفة نفسها بالدعاء فهذا لا يجوز مثلا يقول الإنسان في دعاه يا رحمة الله أعطيني أو يا مغفرة الله اغفري لي أو نحو ذلك هذا باطل لا يجوز لا لا تخاطب الصفة بالدعاء لا تخاطب الصفة بالدعاء وإنما الذي يخاطب الموصوف بالصفة ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفاته يتوسل إلى الله بصفاته اللهم من يسألك برحمتك أسألك بعفوك أسألك برحمتك ونحو ذلك هذا لا بأس به نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل الأفضل للمرأة أن تصلي في الحرم المكي أم في محل إقامتها خصوصا ما أصبح يعرفه الحرم المكي من ازدحام شديد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث الصحيح أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إني أحب أن أصلي وراءك يعني في هذا المسجد قالت إني أحب, قالت إني أحب أن أصلي وراءك قال عليه الصلاة والسلام صلاتك في حجرتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد حيك وصلاتك في مسجد حيك خير من صلاتك في مسجد هذا والحديث ثابت قال صلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك المرأة لها دار واسعة وأولاد ولا حجرة في الدار صلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في الدار وصلاتها في الدار أفضل من صلاتها في مسجد الحي وصلاتها في مسجد الحي قال أفضل من صلاتك في مسجد هذا بمعنى أن المرأة الأولى بها القرار وقرن في بيوتكن الأولى بها القرار في البيت لكن ان أرادت الخروج إلى المسجد أو الاتيان للمسجد النبوي أو المسجد الحرام لا مانع لا تمنع إماء الله مساجد الله لا, لا, لا مانع وتذهب لكن تذهب لا لا ليست متبرجة ولا متزينة ولا مظهرة لمواضع حسن من بدنها ولا متعطرة لأن إن فعلت ذلك فهي خروجها في هذا تكون عاصية نعم حسن الله ليكم يقول هذا السائل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة وما هي الفرقة الناجية الحديث واضح. حديث واضح وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة إلى ثرة والأمر وقع طبقا لما أخبر كثرت الفرق وكل يدعي أنه على حق ومذاهب متعددة وعقائد متنوعة وآراء متباينة وكل يدعي أنه صاحب الحق ولا يوجد اطلاقا من هذه الفرق من يقول عن نفسه وعن فرقته نحن فرقة مبتدعة هل سمعتم بفرقه تقول؟ عن نفسه نحن فرقة مبتدعة ما أحد يقول ذلك كل يقول نحن أهل الحق ولو كانوا من الرأس إلى القدمين بدع ضلالات كل يقول نحن أهل الحق ونحن أهل الصواب قال وستفتر قاد الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة قال كلها في النار إلا واحدة قالوا من؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي لأن الدين الذي يقبله الله هو الدين الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه عليه ولهذا قال الإمام مالك لما تلا الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال رحمه الله ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن يكون اليوم دينا ولن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة فالدين هو الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عليه فالفرقه الناجة هي الفرقه التي تنزم هدي الصحابة وطريق الصحابة وتحذر مما أحدث واخترع بعد ذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية قال إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا ماذا نفعل إذا رأينا الاختلاف الكثير قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل وجدته خمسمائة ريال ساقطه فما توجيهكم كانه لقر فالمسجد النبوي قسم مخصص للامانات و ومثل هذه المفقودات فاذا وجد الانسان مالا او شيئا ثمينا او محفظه نقود او غير ذلك فالمناسب يسلمها الى هذه الجهه وعاده من يفقد شيئا يبحث عنه عندهم يذهب إلى الأمانات ويقول فقدت كذا وكذا وكذا هل وصلكم وكثير من المفقودات يحصلها أصحابها بهذه الطريقة نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل سوف أحج هذا العام إن شاء الله وسوف أسافر يوم الثامن من ذي الحجة فماذا أختار من المناسك التمتع هو الأفضل التمتع هو الأفضل والأنساك ثلاثة التمتع والقران والإفراد وأفضل هذه الأنساك التمتع ولو كان السفر في الثامن لأنك تتمكن من أداء العمرة والتحلل منها ثم الذهاب للقيام بأعمال الحج أحسن الله ليكم يقول هذا السائل ما حكم سفر المرأة بغير محرم لا يجوز لا للحج ولا لغيره قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم فالمرأة لا يجوز لها أن تسافر مع غير ذي محرم ولو كانت مع النساء ولو كانت برفقة مجموعة من النساء، فالمرأة لا تكون محرما للمرأة الأخرى ولو كثر عدد النساء فالسنة واضحة في هذا الباب وهو أنه لا يحل للمراه أن تسافر مع غير ذي محرم نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل ما حكم التدخين التدخين محرم والله سبحانه وتعالى قال ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والدخان من الخبائث الدخان من الخبائث وفيه من الافات والأضرار الصحية والنفسية والبدنية والمالية ما لا يحصل وأحد المدخنين حاسب نفسه ماليا على ما صرفه في التدخين في حياته حاسب نفسه ماليا على ما صرفه في التدخين في حياته وبدأ يحسب وهذا الحساب نافع نافع جدا للمدخن بدأ يحسب قال انا بدأت أدخن تقريبا وعمري مثلا 14 سنة أو 15 سنة وكنت في اليوم الواحد أتناول علبة كاملة وكان سعر العلبة كذا ثم أصبحت علبتين وأخذ يحسب وجد أن المبلغ الذي صرفه في حياته على التدخين يتجاوز السبعين ألف ريال في بعض المناطق سبعين ألف ريال تبني مسجدين وسبعين ألف ريال في بعض المناطق تبني عددا من دور الأيتام في بعض المناطق سبعين ألف ريال تطعم قرية بأكملها شهورا وليس شهرا واحدا فهذا المال المهدر الضائع ضاع من صاحبه في ماذا ضعف انصاحبه في ماذا والى من ذهب هذا المال ومن المعلوم أن معظم شركات تصنيع التدخين او الدخان شركات يهودية وملاكها يهود فيشتري منهم هذا البلاء بماله ويدفع لهم المال وياخذ هذه الافه التي يضر بها نفسه وصحته وبدنه وأول من يعلم أن المدخ أن الدخان آفة ومضره وأنه لا فائدة في المدخن نفسه المدخ نفسه يعلم ذلك وأحد الدعاة مرة كان يتناصح مع أحد المدخنين يتناصح مع أحد المدخنين فقال أردت من بداية النقاش معه أن ألزم إلزاما أقفل عليه الباب، فقلت له الدخان طيب أو خبيث؟ يقول أنا أريد أن أصل معه إلى أن أستدل بالآية ليحلىهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث قلت له الدخان طيب أو خبيث؟ قال الدخان طيب. قلت الآن مستعد أنا متوقع أن سيقول الدخان خبيث وأقرأ عليه الآية وانتهى الموضوع. يقول فقلت له الدخان أباك تخبرني الآن الدخان طيب أو خبيث قال الدخان طيب يقول فألهمني الله سبحانه وتعالى قلت له يا, يا أبا فلان أسألك بالله ابنك فلان كان عمره خمس سنوات أو ست سنوات أسألك بالله هل ترضى أن تعطيه من الدخان قال لا والله ما أرضى قلت له لماذا قال لي أنه خبيث فالمدخ نفسه يعلم المدخن نفسه يعلم أنه خبيث وأنه ضار، وإذا يعني أراد أن ينام يعاني من الآلام في صدره وفي صحته، من هذه الآفة يعاني معاناة شديدة، فالدخان محرم بيعه ومحرم شراؤه ومحرم تناوله ومحرم إهداءه للآخرين، فهو محرم بإجماع أهل العلم البصيرة. بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ودل على تحريمه عمومات كثيرة منها قول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقوله ولا تقتلوا أنفسكم والدخان قتل للنفس تدريجيا وجاء في إحصائيات أنه يموت في, في السنة الواحدة الملايين من الدخان بسبب هذا الدخان، فيترتب عليه من المضار والقتل النفس واضاعه المال وإيذاء الآخرين أمور كثيرة ولا فيه فائدة واحدة وليس في الدخان فائدة واحدة. ثم إنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث أنه قال إن هذه النار عدو لكم فكيف يعمد إلى هذا العدو ويضع الجمرة بين عينيه ويضع هذه الجمرة بين عينيه ويسحب دخانها, دخانها النتن القدر يسحبه إلى جوفه ويدخله إلى صدره ويملأ صدره منه يلوث صدره أولا به ثم يلوث المكان الذي هو فيه فأي فائدة في مثل هذا فالدخان محرم وآفة وضرره عظيم وانتهزها فرصة لأدعو الله سبحانه وتعالى لمن كان مبتلا بهذا الدخان وبهذه الآفة من إخواننا الحضور أو غيرهم أن يخلصهم الله سبحانه وتعالى من هذا البلاء وان ينقذهم من هذه الآفة وأن يصلحنا وإياهم ويهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما وأذكر من اللطائف المفيدة حدثني بها صاحب القصة نفسه يقول كنت من المدخنين بشراها وكنت في عرفات عشيه عرفه. يقول وأخرجت علبة التدخين في تلك العشيه وأخذت منها وأخذت أدخن. أرفع الدخان إلى فمي وأنا على هذه الحال التفت يمينا ويسارا وإذا جميع من حولي في تلك اللحظة قد رفعوا أيديهم يناجون الله ويتذللون بين يدي الله. وأنا يدي أرفعها وأخفضها لوضع هذه الآفة في فمي يقول فأسفت لنفسي غاية الأسف وأسفت لحالي غاية الأسف كيف أن من حولي هذه حالهم في مناجات وفي بكاء ودعاء وأنا لم يفارقني هذا البلاء حتى في هذه الساعة الكريمة هذه العشية المباركة يقول مع هذه الخواطر أخرجت علبة الدخان من مكانها وأخذت الـ الـ الـ الـ الواحدة منه التي كانت في فمي ووضعت الجميع تحت قدمي كل وضعت تحت قدمي ووقفت فوقه ورفعت يدي مع الناس ومما سالته الله في تلك الساعة أن يخلصني من الدخان وصدقت معه في الألحاه يقول وكان ذلك آخر عهدي به يقول ذاك كان آخر عهدي به يقولون أن المدخن يحتاج إلى تدريج وإلى وقت وإلى كذا أبدا إذا صدق مع الله ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وأمده الله بعونه ولو كان من كبار المدخنين من ساعته يتخلص منه بأسرع ما يكون والتوفيق بيد الله لا شريك له والله وحده هو الهادي والمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.